صَدَقَ لَهُمْ الْوَعْدُ فَجِئْنَاهُمْ وَمَن شَاءَ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ وَالِمَةً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 ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته وَلَا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أَمِ اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان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 124. فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين 125. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون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 سَوْرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا رُوحَنَا لَا يَكُفُّونَهَا عَنْ وُجُوهِهِمْ نَارٌ وَلَا أَعْظُمُهُمْ وَلَهُمْ يُنْصَرُونَ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 اسحاق ويعقوب بن افله وكلنا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه يهدون بأمرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه مِنَ الصالحين ونوحا إذ نادى منه قَبِلُوا فَاسْتَجَبْنَا لَه فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا فَأَغْرَقْنَاهُمْ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غَنَمُ القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وَكَُّ فَنين وَلَم نَّهُ صََّ تَ لَبُ سَِّكُمْ لِتونٌ بَأْسِكُمْ فَهَلْ انتُمْ شاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَطْفِلَةِ بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَعُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ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 دينا وذكرى العابدين واسنا وعيدريس وذالك كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين وذن نور ذهب غاضبا فوند ان لن لا قدر فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك انني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين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 وَتَقَطَّعُون أَمْرَهُ بَيْنَهُم كلُلّ إلينَا راجِعون فمَيْ يَععمل مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُو مُؤْمنِن فَلَا كُفْرانَ لِلسَعيهِ وَإِا لَهُ كَاتِبُون وَحَرَاب على قَرَةٍ أَهْلَكْنَهَاأََّهُ لا يَرجعون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 122. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون 123. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون 124. لهم فيها زفير وَهُمْ وهم فيها لا يسمعون 117. إن الذين سبقت لهم من الحسنى 118. أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَاءَتْكُم مَّا سَوَّى